والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشركني شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائفين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 على ما رزقهم من بهيمة الأعوام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم الليقظوا تفسهم واليوفن ذرهم واليتقوف بالبيت العتيق ذلك وَمَن يُعْظِمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الَّذِينَ عَمِدَ رَبِّهِ وحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور